العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام فوم رمضان أحد اركان الإسلام ومبانيه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على خمس وقد سبق في السنة الثانية من الهجره فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا Allahu akbar. Assalamu En het is de handen van de waarde إن ان الله وقال لأمنا فإن ما ترين أن هذا سريع أحدا فقولي إني نذاتي الرحمن صوما فلن أتهم اليوم الأنسية صوماً يعني سطوكاً وصمتاً فارشاً وكلام فالإنشاة مطلقاً في ذا الناصيان وهذه يقول خير يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر على كل حيث يامر حيث يامر ليس يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر حيث يامر حيث اذن الشارع هو الامساك بنيه اي المفقرات منطقهها الى السامع الى الشيء الشمس يقلل له بنيه لأن لا يشمل مطلق الامساك بدون نيه الا ان كان مثلا لو اصبح بنيه الاشرار ربنا ربنا يا بارا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والقدير يا يا تسواني يا في كل يوم يعني يا مولاي يا مولاي من الدنيا يا لك اا ان الله التي ترسل بيانها من شاء الله للعروفة وكذلك أشاء الجنة الجنة الإنساة والإنساة والإنساة والإنساة يطلع من هذا إلا الإسلام إلى غرب الشب هذا الإنساة يجينا وهو مع الغرب لكبير الإسلام فارغنا الآن غلق التعريف أما أن تكون فكل المسلمين يعلمون أنه خلق ان الله تعالى أصاب الله على المسلمين صور هذا الشهر لقوله تعالى شاهر ومن ظال النبي أعيد فَإِذَا الْمَوْتُ وَاجَأَكَ وَأَخْرَجَكَ مِنْ حِجْرِكَ وَرَأَيْتَ مَا قَدْ سَأَلَكَ مِنْ أَسْئِلَةٍ فَأَجَبْتَ وَكَانَ الْكَوْنُ كُلُّهُ مُسْتَغْفِرًا لَكَ وَإِذَا جَاءَكَ وَرَأَيْتَ مَا تَعَجَّلَ مِنْهُ فَأَجَبْتَ وَكَانَ الْكَوْنُ كُلُّهُ مُسْتَغْفِرًا عَلَى يا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو وأشهد أن محمداً رسول الله وأنه أظهر الأحقاد وأظهر الحق والأعمال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 ومن ليaha قبل كل شركة وتدرب أن هناك هل يخاف مصidity و удар شورا. ثم أطال له على روح النعدة إلى الخارط و فسي في كل شكر، شعر وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم تسعة من بعناس وقال نفسه هل تأيون وهلاد الأمضاء وخاصة وفتكة وهماد وتسع الأسر وتوفي صلى الله عليه وسلم في الأسر الأول سأخذ عشر أحرام لعليم لك أول الله العشر وقال نفسه ثم لن يجد الذكرمان في أسطول لها الإشتاء وعلمان أنه يضروه وأنه غطلاً للأرشان الإسلام وذليل له يجده من جنة الأرشان لحديه رمية الإسلام على خليه شهادة لأن لا إلهي من الله أنه محمد قصير الله من الله وضعه إساء الزكاة وصور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 وصلاة قبيلاتها الزكاة، فجعل شامساً عن يسور. وإن كان دارهم لعلماء أغرار المساحين، وإن كانوا جعل الذكاة من عميدات. وقالوا إننا هتقلنا بالنسبة، فكان من أولى أن يجعلني عن أرواح في ولكن لكن الصواب لأنه يجعل يجعل ذرات لأنه حق لله لا يجعل كما قولوا الثيان حسنا الله عليه تعالى على ملاب ولم لم يهد مبهى لا مجددها من رسالة ولا مجددها من شكل لا يعلم أنها نتعلم فيه الشيء يلحق المساء من الظراف لكافة الطعام والشباب وكافة مغافرة في الظلام فإنه يلحقه يلحق المساء من الظراف الله تعالى رحيم بعباده وفلا يشرع عباده فيها شيء من المشقه ولا الله على العباده اذا ما شرع الله على الصيام فان له فيهما صالح تفوق وتمسك ما شقك علا في فيه على الناس وتكون نشاقع نشاقع تنفك هملا يعني يتحرمنا المثلن ولا تنف يجد نشيه نشاع إيجاء تنفع ما تلها تنف مما يخرج يولم يخرج يكبرنا معنا وتتعلم على تنفع من قالها عديدة لتعويك لا يتبوك العجل أوصل على الله من عجة هو مصالح نفسية وهي هو مصالح اجتماعيه وهي مصالح انتماعية وهي مصالح و نذهب أنجلة لذلك فلن قد طلعوا أطول يساله الكبير منها كما يشع في وضائف الأرضان وفي فقره في كل الأرضان يتعهى أولمان ويشع فيها المغذب ويسع في وضائف المغاذب وتجعه من أبادها المستد في وضائف ويسعه الذي هو المعنى في يكون قديره wat is er gebeurd met de mensen? Weet je dat we niet meer kunnen We kunnen لعجل مؤمع بشكل أوله الله لسعر إذا إذا لم يكن أولاً أشهر على الصلاة على, على الطرم والسرع من مرسول أسلح الأنام وحيث بذلك هم بنا مجمع وهم بنا ما سعر حيث بسلام الله لنا عوى التنسة على القيام أهل كل شهر يوم إنا وثلاثة سنة وثلاثة سنة اسموعاً أهل كل شهر أينها كل جنة سنة على أقل فيها مهدستها وما تستغل من لا أتحوع فإن كان إذا عوى التنسة سنة ونفت على الطبق دور إلى طبق أتعنا ولكن يجب ان يكون هناك اشارات تتحمل المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل أن المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل الله المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل والتحمل المشاكل ها هي جلسة وعلى الطابل عليها سمع منعنا ألي نبيته أليها جلسة وهذا الطابل عليها وفي ذلك يجال الآخر هي الختم الذي في هو قيام وهذا ويسال لقدمنا طالحة الانسناعية قالوا إلاك رسالة إلا طالما خيشتا من العالم وآخصا بالجوء تجسر المقراء الذين وهي السؤال إلى شعر الجوء جارياً فخامل شراء ذلك فالسؤال أن يجوء ذلك وما تطلق فقو الله يقول هذا كأنه ربط القصير فكذلك يتعلم ربط الطويلة منذ ذلك نصع لها صحرية. فلا تدعون دائماً هو صحرون اللحنة في ذاته من والشهوات. وكذلك هو صحرون اللحنة في الصحرية. فلن Weet je hoe het is? Je neemt de mensen die je ontmoet, je ziet ze niet meer. Je ziet ze niet meer. niet فَكَمْ لهذه آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَالُهُمْ إِذَا حَاقَ بِهِمْ مُنَاقَضُهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى الْأَقْوَامِ مِنْ قَبْلِكَ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ وزعاه الله في الشيطاني أركا عنه ونأتنا ونساء من المعارسة إلى رب حتى ونفسر وقدر وقال كاذا أتركنا هو الله أحرم لأننا اتقفوا من الله ثم أتنا ونساء من الأراضي الذي لا أحرم بكل حال فهل هذا وأن هذه الحديثة في ملعب مرأسه في حالة الطوح وحديث ملعب أول الجمهور ويبعن رجعه فليس لما يحالك في أن يدع الطعام هو شراب وكذلك حديثه ليس الصيان من الطعام والشباب إلا ليص الصيان من وحدي ربك أن يصالك عنا أحلى الله وحصلك على الله. من حكم الله جلتك إذاهما إلا أخرى إلا أن يأتينا منهم من ذلك وحدي ربك أن يحضره لكي عنه الجرور والعقش وعضرك أن يصبح لكي عنه الجرور والعقش وأشبه هانشاء فالصحة مؤمنة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 er ik het over de de van het verleden. In over de scherptegraad in Ik in de naam van de naam van de naam de de de van de de van van de de والججار والمحافظ تنعوه لشيئا من المحافظات أن يرشع الروح والججار كلا الله عليه وسلم الحكيم في أمره ما لا شيئا إلا وهو رائع من الوقت صوم رمضان برؤيته لا على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته مستفق عليه وديك ما شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا الصيام العلم خلال شعبون هو الصيام الشعب المضاق وليس نعلم بإنها التطور إنه ما سيأتي على المسلمين هو هذا الله عليه أحد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 فلسى رؤيه الهلال, الهلال و رمضان وجب الصيام على المسلمين ولسى لان معانات الغد هاته العشاء بعد وجب الصيام لان الشام بان يجب على الثلاثين اذا هاته هذا الامرين وجب الصوم. انها هنا هذه من القرى كانت ثلاثه ثلاثه ان ثلاثه بها قبلها لا اله ولا شيء يعني اله في نهاه اذا ما الناس كلهم هم لا هو شكله الذي عليه اكثر ومنهم من يقول لك وانما لكل قوم رؤيتهم هذه المساله فيها خلاف قديما قبل خمسين عاما يرى في قوم البلاد القديمه ولا يشعر به الذين بجوارهم إلا ما غيره ولغى ما الغراب مثلناه السلام ولا يأتي الحمار الى هنا إلا بعد سهر ف في هذه الأجناء لغى أنه سوء يرى جدا وإلا قضيها علم منه أهل المشروف والنار اليسور في ساعة التي يا نهار يا لا شك هل اقول ان كل كانوا رب يا ترى او لا اقول ان انه الدره التي لن دلها الوسط السلام علينا جميعا هذا هذا الجلال هو سيد الشايرا الاولون اسل هوت يقول يا كل يا يا واحد. شهر. جميعا لو ساهموا جات كذلك يا اخي الذين كلنا انا ما لا لا شاءنا كنا في جنه في انه عندكم و قلنا نصور لكامل ما كان لا تاترون ياكلهم ولا احد فهو شهر واحد لا يمكن ان يكون شهر الشهر يذكر عندنا ولا يذكر عندنا قبلنا او من المعتقد انه شهر و الظلام و له جميع في أو حتى بالمشاعر اذا اظلم من هذه البلاد فانه اذا رؤيا في الشام او في النظر او في النشمه اذا سلكت رؤيتهم محققه وكانت عن رؤيه مع الاوطان الجويه ومع الحجاب وكان اولئك ذلك ان ذلك يختم ويوجد الوشاعة إلى أهل الدلال. لكن خادم من الاشعر لامره، لامر الوشاعة. وأزل من الاشعر رسالة عبد الله عز وجل رحمه الله رسالة ليعبدوا لا يزل. وأن نكون لقاءة ضمنتها وقمنا في رسالة الله وأن يذهب للغطائق والتجلل لكسفة القوائد لولاً لأنبعك لما ذالهم لأنبعك من الشام ودعمل عليها رب الله الشام يقول جاء أن أعشاء في أحر الشهر وأن يأتي إلى المعذة المطانة قال إِنَّهُ لَيْنَا تَجْتَى الْجُمْعَةِ قال رطال من أهل السلام وعقل يوم المنين قال لأ وقال المعذة لَا كُنْ لَا نَعْنَا وَهُ إِلَّا لَيْنَا تَجْتَى الْجُمْعَةِ وَذَا لَا حتى نراه أو نكمل له فقال قائل ألا تكذب لوعيتي من المؤمنين أو سواه قال لا، لذلك أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتذر بهم أن لكل قوم وجهه، لأن لا. فرؤيا في عدم زنة فيها العقل وثلاله إلا معاهرهم فليعظم به وذلك يقول بقعنا ورؤيتهم يعملون به ولا ينزل معاهرهم فلا دع قولا قاله من العاسل من الغنب وليس قولا ذاع إبان ولا له الأكرم شاء الله فإنه وهي المعرض لأن ينزلنا أهل الماسرين فيرضى إلى هذا الماسر لأنه من أهل الماسر لأنه بعدهم من أهل المغرب ويختار هذا الطعام الشيخ الإسلام المتنية ويحاكقوا بأنهما شعروا إلى الذين الماسر لأنه من أهل المغرب وذلك لآن الهلال نعوه سيره أغطى عن سير الشمس فأنتم الآن دواه يطلع قبل الشمس ثم يطلبه الشمس وتعظيمه قبله فيهل لذلك يقول قد يطلبه أن هنا وهي الهن وهو مقارن للشيء أي سيعادقون لها بطلق فلا يرون ولكن رجل ما عنهم لا يكون قدرات عن أهل الزهراء الوهن أو أهل الزهراء الوهن يقيم عن أهن. وهو لا يهجأ واستهزاكتها مستهزاكتاً فإذا أهل صلاة ساعاً وما لحجاجاً وخليل من رحوة فيمتل أنه دياره نبله لكن أهل ساعتهم فنقلنا عن أهلهم ويبقى ساعتهم أنها مرغب عن أهل الصلاة فيمتل دياره ساعته أنه كان المبيه وناسهم قابلاً لهم سيره أبقى منها سأبقتهم ولا بدأت مكة ولا بدأت مكتين لما سأبقتهم رأاه أهل الخبيل هل لن سأقولوا هل يغلق أهل الخبيل ولكن لا ينبع الذين وضعهم لله وأنهم أستمرهم لا يحجرهم الاشتراع وذلك لأنهم يخطط انه غاب العشمس عبر الشمس بالنسبه الى اهل الهند يلزمه لانه اذا غاب متاخرا عن الشمس بلاد الحديث فتسترد الاولى ان يتاخر عنا لانه يطيب عن النهر بلاد العشر يطيب انه قبل ان يوم الساعه المكان عبر ساعه هذه قالوا في الساعه 7 اي 700 داقه بالضبط اول 10 دقائق في دعوه الى هنا ده شيء ده شيء في التطبيق اذا تاخر اي مردا لم من في دعاه لا ترى يعني في الساعه يمكن هو هيتاخر ليه ترى ان كان او لا تاخر في دعاه لكن en daar zit hij in. En de zin. En hij zit in de zin. En hij zit in de zin. En hij zit in de zin. En hij zit de zin. En hij zit in de zin. En hij zit in de zin. En hij zit in de En hij zit hij zit in En hij zit En hij zit in de En in de والنار تجري من تحتها وقي يا يوسف الاخر الاخر وكان بيانه ففيما و كلما ما احمر كلنا فقلنا تاخرت في صار ان طوبى يتاخر شيئا يقول سيدنا ان انه اذا واله دخل بيننا جميعا الله يصور لا يرى في المشرق أن قيلوا ولا كان له إن شاء الله لا جزاء لا بخل به فرحيل فرحيل لا رحيل على قلوب أجمع لا حول ولا شارس يجعلهم تطاعن هذا إنه جزاء اليس هو اللطاعية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 فجلد الشديد من ومعنى الهدى من تقاربتهم يلعى الضوء عنه. فإذاك الآن يليل منذك مزاهد. في قول الله عارمته بي الله ومشاهده فإنه إذا نقع فيه المشيط لجمع أهل النظر. فإنه هو النظر لا زين الناس الذين مسلاهم على من شر عليهم أن يصوموا على أشخاص واحد ولا يشترط. وقال السامي أن لكل أهل ذلك رؤيتها ولا تطاع. وقال عنه أن البلاد المتقالنة يقوم الله هو يتقاسم أو البلاد المحرمة يقوم من رأسي الناس. وعلى أنه سلامته أو نسيئة منها قام لنا نفسه فيها الأيان جاء وعلى أنه هو الأكبر من شاء الله على من حال دونهم ودون دون مطلعه غيم أو قصر ليله الثلاثين من شعبان احتياطا بنيه رمضان لقوله في حديث ابن عمر فالغمه عليكم له مستفق عليه يعني ضيقوا له العده من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه وتضييق العده له اي يحتسب شعبان وتضييق العده له اي يعتبر اي يحتسب شعبان 29 يوما وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيب أو قطر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير الله وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنت ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وعنه رواية ثانية لا يجب قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوف صريح ولا أصل الوجود في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه فعليها يضاح صومه اختاره الشيط تقيه الدين وابن القيم في الهدي وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا عدى الوجود لعدم أمرهم به وإنما نقل عنهم السعب وقول بعضهم لين أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفكر يوما من رمضان وعنه رواية ثالثة الناس تبع الإمام يقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يوم تصومون قال يوم تضحون رواه ابو داود فانه انه صار وَإِنْ يا مستر وان كان انه صار به ما ينفع تمام عليه جهه منال نايه يا مستر فيك هي هو طلب هي انا ضال لا يصور ان صور بي إن قال تعالى ان لا تزوروا صوره هو قال لا باجه الذي يرضى الحق تماما قال له ذو قال دارهم له وقال دارهم باللعب والنهار والطالب الثاني الأيما فيه كنال الإنمام لإرساء نصان وإنه استرعى فهو هذه هي الأطوال فاستردنا وليس لأدل الله أننا برئي قيمة صورة للهطة إلا الهطة الغيوان لا خاصة لنبع ذلك الله يتكلم علينا يعلق هذه الأسرع ورأس مراد المسهد وعلى الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الغازة يقول عليكم فأقضروا له فقالوا يعلق فأقضروا له ويقوا ويقوا له ويقوا رجته ويقوا رجته ويقوا رجته تؤذوه لا تصلحون تؤذوه وتقبلون لا تصلحون على فتنة من أقاموا أقاموا منا من أنفسهم ورسولنا نقوم إسراء ونقوم إسراء ونقوم إسراء ونقوم إسراء ونقوم إسراء ونقوم إسراء ونقوم وأما إذا من السلام فقدر عليه بالقهوة يقول ربي أهداً قدعي عنه من يقع خدمنا أذنرونه ويوجدونه قدمونه على أهل إلا أنفسك وذلك أن يكون هنا تسأل هذا الحديث تجلس عليهم هنا وهو على الحديث ان رحمه الله يتخلى بما انزلنا يمر اذا كان صحوه وعن ولهلان اصبح مصفرا وان كان صحوه وعن ولهلان فلا كلا وان كان غيرنا قتل ولم ير اصبح صائما فالله رأى الهديث ومشك أن الله من الهديث أعلمه بالعبة فكذا قال ثم أضعوا هذا للجمعات والسحابات ونكروا أن الله قلنا الله تحقابا لأن أصعوا من يوم المشربان فحضوا قالوا هذا هذا قولهم يا اخيار سبحان من جعل لنا اياله مكتملة واجعلنا شوعنا لا ظالم لا صان دعواني شيئ من ذل ولا ذلك اني قد قهرته وذاك شيئا لا فَإِذَا أَتَيْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ vorige er is wat gebeurd, er is wat gebeurd hier, daar hebben het الانتهاء ان اجهادهم احتياطا كالعمل بالخليج بهذا هذا ما راى على الذين لم يقروا بانهم عرفان الذين فعلوا عرفان يجعل من يقول يهرب فوضى ومنهم من يقول يباح النبي قال يحرمنا قال هو رشد وقد ورد النهي عن قومه في حديث عما قال من عصوانا لي ومن ان يشاكم فيه فقد عصوى ان القاتل لعند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك ان اللّه ما قاله هو إلا أرضي، إذن اللّه يخلق له دللا لا يشاء أنه لا يجيء في ولو لم يكن حياً، فتجلّوا بما رب من رب الناس اذهب الباس رب الناس اشفني شفاء لا يغادر سقما يا رب يسلم هذا سيدنا قال لا تقتلوا الله بالصوم يوم رمضان يا رب اجعل يا حول اجعل كل قول وكل فعل ليتعامل ذا اياه اليوم او يوم الذي لأجل المصر، ودائل الزهر والنشر. أما بأن تستمع اليوم عن يومين الذي يأخذ شادهان كمرة تستمع اليوم أولاً من شبوان أول ويوم العيد. حتى يقوم برامس اليجزة أولاً العشر. فاللهي عن يوم التأثير سمعين من رمضان ومثلالها الغير. قام له أرضأنا. اضعال من العظيمة والحقنا، فأصده لسألنا عظاماً يوم الكثير فلأنه أحلى يوم منه شاء الله عنه وإلا لذلك حكمه القراريجي ولكن مباه فلألا جديدهم غير الصحابة، لماذا هو يعظمهم للصحابة؟ فعلياً عائشة وعسناً على أمير الله وعيه كما تنظر بذائناً فإنهم لأن يكون أبناً ويُعيناً بإجاحة دلال وكل ذلك التاليناً يقول لهم أن أرسل يوم من شعبان أحضر بذائهم لأسترى ومعنى بالموارد فإذلك كلهم لأنهم لأنهم تغطية فعلياً فإنهم الأناحة واذا من قال لان الناس كذلك امام فاشكرون ذليلهم هو حديث مشهور قويا في الايمان فرق يوم تطهرون وارهاق يوم تمحرون وزبرك يوم تفطرون والصبر يوم يصوم الناس والحج يوم قالوا رجع انا رجع الى مدينه مديين واختاروا وتوجهوا لمي او الى صالون يوم الثلاثين ثلاثه اولياء تناولوا تناولوا اي ما الشيء هاي الدياوتين هاي كنا فتجف الجهة الإنهام إن الأمر بالصعوب ويكون الناس سبع الله إما إن لأنها ملابسة تقضي لما أنها أمر الماثر وإما أحتي عقل فعلاً إن لما سننا على نهادة المقر الأول ما تجف الجهة أمر الماثر فيكون الناس سبع الله يقومون هو يقولون ان يكون هناك اشخاص يقولون هناك اشخاص أنه هناك أن يكون هناك اشخاص يقولون هناك اشخاص يقولون هناك اشخاص يقولون هناك اشخاص كل وفي كله أمتكت الخبير مثلاً صحوة هي رحلة، أولي رحلة ونمتكت الآن مثلاً عاماً ونمتكت هذا الذي يعود ما يسمى الغابة واللهوة هو كله أمتكت الفرعة وعندما أجلها صحوة أو أمتكت الأبلاد أو الواضي أو أمتكت الكفير أو هائل أو البحرين والأخطاء وعلى طبع شرقية وحجازة لا يمكن أن يغالباً أن يغالباً يا أمي هذه كلها يجب أنك صحي وزيحة ويغل فيها ويغل فيها ويغل فيها لا يغل فيها ليس كذلك من الأجنة القليلة <تصفيق> <تصفيق> التي معنات مواقلات فلسية على فلسية يعني لا يوجد اكتفالات ويغل فيها ويغل فيها هذا الذي لا ترحبه فهو إلا صائحين وإلا محسنين وإلا يقومون سياقاً ويقومون لك فهو لا رأوه ففي هذه الأجناء نرى أنه لا حاجة ويسترسل الإنسان لكي نجوه ويسترسل الإنسان لكي نجوه إلى رأيه <تصفيق> ويسترسل من رمضان ويبدو إن ظهر من رمضان بأن ثبثت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي أشبه صوم الرؤية قال الأسرم قلت لأحمد فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عاجم على الصوم اعتد به ويجئه لا <تصفيق> أحد لا أمر الرياض ولكن لهم غير فأصلح مسأسياني على القول النبيل أبعد ذهبها البقعة فالسياغة يلم أنهم صعب محمود أنه يكون إنسان الله لا يدون هل هو النظر الله أم غير النظر بعد اليوم هل هي سيان جاهزة من صوتين أو من إلتباه مثلا أو من كتك الأخرى انه إننا نظرنا في وعليه وعليه هو فهل عندنا ولا لا لقد ان اعجاز الكره ها ولا بس ولا شنو روايه ولا فتح واوث اتفق ان هذا ولا هل وها نحن نخلف إذن أكبر Congressman wasn't speaking of I can also hear the informal light. السامة. يجعل الرَّا من العثور أسجلَÉпр السري Celebrity. وأرس наход لا تسأحلfr. والأعلىificar يعمل قصير. وضعفًا كانON راى فوق وعود Antip Tamina ، solicit username. وأراج فصوى عنه بغيية جاهلة ونصمنا لذي يتمنى كبادلها جاء الحمدان خلقين وصلت للتقليل فأيسين الوضع جاء الخلق له رؤيا هلاك هل يجبون هذا الذي يكون له من الدنيا كبادلها يقول لأك لا لهم لا لا تبينه لا تبينه waarvoor hij is. Hij gaat daarheen. Hij is Er is geen vergeten persoon, geen vergeten persoon de waarheid. ik zei: 'ik wil het niet'. Ik Ik niet. Ik wil niet. ويكون علينا قبعاً. وقبعنا يوماً تحققنا أنهم الظنوان فيهروا إلى بارة فبقيت بلاد الإجتبيع بيماً ورأى أنه أصبحوا فيها لنا نحن رأينا لك من ذلك اليوم. يختار إشاف الإشلاء اللي عم بيكون ليه هالله ولا يسمع ولكن على ان الأمور اللي هي تروح إنها وذلك ولاتكن عن الله تعالى أنا اللي صابي أمره أمره انه يحدث في أيام الأولاد أيام الأولاد zeer veel mensen hebben het niet meer, ze hebben het niet meer, niet omdat hij de waarheid wilde weten, wilde hij hem niet richten. Wilde hij hem niet aan hem richten? Wilde is hem niet aan de hele wereld richten? Wilde hij hem niet aan de hele wereld richten? Hij wilde hem niet richten. Hij wilde hem niet richten. Hij wilde hem niet richten. Hij wilde hem niet richten. Hij wilde hem المصابر أنها كان حقيقا ح ابن يوجدها أن أشقد حين وتقول نصور هي وهذه نكون فكرة آ punish ay reason لديها أحضر احتياطا قيام بقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق طيابه كله الا بذلك ولا ولا يتحقق طيابه كله الا بذلك ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجر المعلق بذخوله عملا بالأخل خلت في الصوم احتياطا للعبادة ik wil niet meer. Ik ben heb ik mijn leven gedaan. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik Ik لكن العيلة من من لك من ومحن ومحن لتطلع العيلة لأن لا يعني أفضل الله لأن يقوم لك فلا يتعكف الحديث من قرار الله والله واحدث عن روحي الله لا يقول لك يطعم الله لسريع محطياتاً وتطلع كل شليل تحطي عطاً وأنا نتعكف نحسن وليلا تتحقق في شليل ومثل الناس المؤجد والعلى ورحمة والطلاة المأهلة لا يقع في الخلالة لان, ما أصلنا في لأن في لا أصلنا إلى حياتك لأن الإنسان قلت لطلاة الله تمودي لحظة ونرحة قلت لدخل ونظرنا للرقاء لا تلقت في الخلالة لأننا لا حتى عليها وطلعونها ولعنى لا يسمع من الله، وثلاثة الأسف وقال لعظه أن يظهر الله لا ينسحه فلا ينسعه لا يشبه في خلالها، ولا لا يخلق قال لعظة الأمام من القيام فيه عطيه وكذلك القيام وثلاثة فإذا كان لك يوم العيد والهلال منذ هون لا يحل له صلاة العيد يمكن كلنا هنا ذلك اليوم ولا قد قام منى لا يداه حتى ان هو انما ان كان في شعبان من هذا وتثبت هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى نص عليه وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال قال لا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا فليصوموا غدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام